ونحن نكمل في هذه الحلقة تفسير قول الله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور الآية قال صاحب التتمة أثابه الله وقوله تعالى له الأسماء الحسنى لم يبين هنا المراد من أنه سبحانه له الأسماء الحسنى وقد بين في سورة الأعراف المراد بذلك في قوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال القرطبي سمى الله سبحانه اسماءه بالحسنى لأنها حسنة في الأسماء والقلوب فإنها تدل على توحيده وكرمه وجوده وإفضاله ومجيء قوله تعالى له الأسماء الحسنى بعد تعداد أربعة عشر اسما من أسمائه جل وعلا يدل على أن له أكثر من ذلك ولم يأتي حصرها ولا عدها في آية من كتاب الله وقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر وسرد ابن كثير عدد المئة مع اختلاف في الروايات وذكر عند آية الأعراف أنها ليست محصورة في هذا العدد لحديث ابن مسعود في مسند أحمد رحمه الله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 ان تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه الحديث انتهى قال صاحب التتمة ومحل الشاهد منه ظاهر في أن لله أسماء أنزلها في كتبه وأسماء خص بها بعض خلقه كما خص الخضر بعلم من لدنه وأسماء استأثر بها في علم الغيب عنده كما يدل حديث الشفاعة قال فيلهمني ربي بمحامد لم أكن أعرفها من قبل والواقع أنه لا تعارض بين الحديثين لأن الأول يتعلق بعدد معين وبما يترتب عليها من الجزاء والحديث الثاني يتعلق ببيان أقسام أسمائه تعالى من حيث العلم بها وتعليمها وما أنزل منها وقد ذكر هذا الجمع ابن حجر في الفتح في كتاب الدعوات عند باب لله مئة اسم غير واحد وقد حاول بعض العلماء استخراج المئة من القرآن فزادوا ونقصوا الاعتبارات مختلفة وقد أطال في الفتح بحث هذا الموضوع في أربع عشرة صحيفة مما لا غنى عنه ولا يمكن نقله ولا يصلح تلخيصه وقد ذكر من أفردها بالتأليف كما أن القرطبي ذكر أنه ألف فيها وأساس البحث يدور على نقطتين الأولى تعيين المئة اسم المراده، والثانية معنى أحصاها وفي رواية حفظها قال صاحب التتمة أثابه الله وقد حضرت مجلسا للشيخ رحمة الله تعالى عليه في بيته مع الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن بعز وسأله عن الصحيح في ذلك فكان حاصل ما ذكر في ذلك المجلس أن التعيين لم يأتي فيه نص صحيح وأن الإحصاء أو الحفظ لا ينبغي حمله على مجرد الحفظ للألفاظ غيبا ولكن يحمل على أحصى معانيها وحفظها من التحريف فيها والتبديل والتعطيل وحاول التخلق بحسن صفاتها كالحلم والعفو والرافه والرحمة والكرم ونحو ذلك وحاول الحذر من مثل الجبار والقهار ومراقبة مثل الحسيب والرقيب وكذلك التعرض لمثل التواب والغفور بالتوبة وطلب المغفرة ولمثل الهادي والرزاق بطلب الهداية والرزق ونحو ذلك ونقل القرطبي عن ابن العربي عند قول الله تعالى فادعوه بها ايطلبوا منه باسمائه فيطلب بكل اسم ما يليق به تقول يا رحمن ارحمني ويا رزاق ارزقني ويا هادي دني ويا تواب تب علي وهكذا رتب دعائك تكن من المخلصين انتهى قال صاحب التتمة مسألة يؤخذ من كلام ابن العربي هذا ما يقوله الفقهاء في ذكر اسم الله عند الذبح أن يقتصر على قوله بسم الله ولا يقول الرحمن الرحيم لأن اسم الرحمن الرحيم يقتضي الرحمة وهي لا يتناسب معها الذبح وإزهاق الروح ويؤيد هذا ما ذكره ابن قدامة من أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر أي أكبر وأقدر منك عليها فإذا فقه الإنسان اسماء الله الحسنى على هذا النحو كان حقا قد أحصاها وحفظها في استعمالها في معانيها فكان حقا من أهل الجنة والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام بهذا نأتي إلى نهاية لقائنا آملا أن يتجدد اللقاء بيننا وبينكم وأنتم بخير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته